بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا بأن يرزقه الله ابنا إنه يحتاج إلى ولد ليس لديه أبناء جاءته الإجابة مباشرة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وهو في المحراب في نفس اللحظة جاءته الإجابة. فقال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة استغرب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيّة. طيب الآن أنت الذي طلبت كيف تستغرب أن يحدث الشيء الذي طلبته؟ لأنه الرحمن إذا أعطى أدهش. يذكر لي أحد أئمة المساجد أنه ذكر هذه القصة نفسها قصة زكريا في درس من دروس فجاءه رجل يقول له أنا منذ سنوات لم أرزق بأبناء ماذا أفعل؟ فقال له الإمام افعل كما فعل زكريا عليه السلام أدعو الله من كل قلبك في الخفاء وهو سيستجيب لك يقول فلقيته بعد أقل من سنة فقال لي أبشرك فقلت له ماذا حدث جاءك ولد؟ فقال لا، قلت إذا ماذا حدث؟ قال ما جاءني ولد جاءني أربع توائم دفعة واحدة عوضني الله كل هذه السنوات الماضية. خوان يا كثير من الناس يشاهد أشياء وقصص خيالية تتكلم عن خاتم إذا لبسته تتحقق أحلامك أو مصباح سحري يتفركه ويعطيك ثلاث أمنيات. وأحياناً يتمنى المشاهد لو أن هذه الأشياء كانت حقيقية، يتمنى لو أن حدثت له هو شخصيا لكي تتحقق أمنياته. طيب يا أخي هذه كلها أشياء خيالية لن تحدث، لكن يوجد شيء حقيقي أنت تؤمن به وهو دعاء الله تعالى. قال سبحانه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكيف يمكنك أن تجعل هذا الدعاء؟ يحقق كل أمنياتك كيف يا الله يا الله سبحان الله الإنسان إذا وقعت له ضيقة فإن أول شيء يفكر فيه هو أن يخبر بها حبيبه أول شيء يخطر بباله أن يفرغ ما في قلبه لأقرب الناس إليه فتجد الزوجة أول ما ترجع إلى البيت تخبر زوجها بكل ما حدث في العمل، وإذا تضايق الابن الصغير ذهب بسرعة إلى أمه ليخبرها. وقد عليم الله أن العباد يحتاجون إلى حبيب قريب منهم، يحتاجون إلى من يتكلم معهم ويكلمونه، يبثون إليه أحزانهم وحاجاتهم، فيهتم بهم ويهون عليهم ويخفف عنهم. علم الله سبحانه أن العبادة يحتاجون إلى ذلك بشدة فكان هو سبحانه ذلك الإله الذي يسد حاجته وفتح بابه لهم طوال الليل وطوال النهار ففي أي وقت أحببت أن تكلم الله فهو موجود سبحانه كلمه هو سيسمعك لا تأخذه سنة ولا نوم لاحظ، لاحظ كيف أنك إذا أردت أن تدخل على سلطان من سلاطين الدنيا، فأنت تحتاج أن يكون لديك أحد معارفك يعرف مدير مكتبه، ومدير المكتب أو السكرتير هذا قد يستقبلك وقد لا يستقبلك، وحتى إذا استقبلك، فقد يقبل أن يدخلك من ضمن جدول السلطان وقد لا يرضى، وفرضًا لو أنه أدخلك. فربما يستمع إليك السلطان وقد لا يستمع إليك وحتى لو استمع إليك فربما يقبل طلبك وربما لا يقبل مع أنه مخلوق مثلك أما ربنا سبحانه فإنك لا تحتاج أن تكلم أحدا ولا أن يتوسط لك أحد ولا شيء أنت لا تحتاج أكثر من أن تتوضع وتستقبل قبله فإذا قلت الله أكبر فأنت الآن بين يدي الله تكلمه ويكلمه تقول الحمد لله رب العالمين فيرد عليك ويقول حمدني عبدي كما ورد في الحديث تقول الرحمن الرحيم فيرد عليك ويقول لك أثنا علي عبدي وتركع وتسجد وتدعو بما تشاء وهو سبحانه عنده كل ما تحتاجه أنت وزيادة فأخرج كل همومك بين يديك كلمه أخبره بما تريد فهو سيستمع إليك سبحانه سيستمع إليك إلى أن تنتهي وحتى لو أطلت الكلام فإنه لن يمل منك لأن الله تعالى لا يمل حتى تمل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سيستمع إليك ولن ينصرف عنك حتى تكون أنت الذي ينصرف عنه <تصفيق> لكن يجب أن نعلم أن ربنا سبحانه لا يستجيب لكل أحد كثيرون يدعونه في كل يوم ولكنه لا يعطي كل من سأله لأن البعض ليست عنده أسباب الإجابة ولكن يوجد أشخاص أذكياء يعرفون ما الذي يمكن أن يفعله لكي يستجيب الله لهم توجد خطوات معينة توصلك إلى إجابة الدعاء <تصفيق> لكن انتبه نعم انتبه إلى أن الكلام مع العظيم عظيم وعليك أن تكون حذرا في تصرفاتك وألفاظك مع الملك فإن الله تعالى جبار السماوات الأرض ينبغي أن يعامل بما يستحق أن يعامل فلا يليق به أي كلام ولا يليق به أي دعاء أولا وقبل كل شيء انتبه لقلبك انتبه لقلبك أثناء الدعاء لأن كثيرا منها يدعو ربه بطريقة يسرد فيها الكلام سردا و ما يحفظه من أدعية وهو سرحان قلبه يفكر في شيء آخر تجده يهمهم همهم يقول دعاء سريع يحفظه ثم ينتهي ويظن أنه قد دعا ربه لا هذا لا يستجيب الله له أيو والله قدر الله تعالى وجلاله أعظم من أن نكلمه بهذه الطريقة هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. كثير من الناس يدعو ربه أثناء السجود، يدعو بالاذل إقامة في الص... في صلاة الوثر يدعو ي يدعو, يدعو يدعو، ولكنه يفكر في أشياء أخرى، يردد الكلمات بشكل آلي ولا يستحضر كلامه، والواحد منا. لا يرضى على نفسه بذلك يا الله يا الله أنت لو اتصل بك صديقك هاتفيا وأخذ يطلب منك مبلغ من المال لأنه محتاج بشدة ثم اكتشفت وأنت تكلمه بالهاتف أن قلبه كان مشغولا بمتابعة المباراة وليس مهتما بالكلام الذي يقوله لك فقط يردد جملة يحفظها بما لا ستشعر أنت تلقائيا لن تهتم به وستحس أنه يمثل تمثيلا طيب ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه أعلى وأجل من كل شيء فمن باب أولى ألا يقبل منا الدعاء إذا دعونا. وذهننا شارد عن فقط نقول ألفاظ نحفظها ونحن نفكر في أشياء أخرى أثناء الدعاء إياك أثناء الدعاء أن يغفل قلبك عن معاني كلماتك لا تكلم الله عز وجل أنت سرحان أثناء الدعاء عندما تكلم الله يجب أن تنسى الدنيا كلها لا تفكر إلا بالكلام الذي توجهه لله يا أخي أنت الآن بين يدي الملك تكلمه يا الله يا الله أمر آخر، بعض الناس حاضر القلب ليس بسرحان، ولكنه يفتقر إلى لمسة معينة في الدعاء لو وجدت، لكان هذا الدعاء أقرب لإجابة. ولو وجدت لأحس لا الداحي في الدعاء بمشاعر جياشة وأحاسس قوية تعطي للدعاء طعما لا يشبه شيء آخر ما هي؟ إنها مشاعر التذلل والخضوع لله أرجوك حاول قدر المستطاع أن تظهر الافتقار والحاجة والمسكن لربك أخبره أنك مفتقر إليه قل له أنا العبد المحتاج إليك وأنه لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك ربنا سبحانه يحب أن يسمع منك ذلك يحب أن يراك تفتقر إلي وتتدلل بين يدي ربنا يحب ذلك كثيرا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 لأن إجابة الدعاء ليست دائما كرامة العبد وليس دائما خيرا له بل قد تكون كرامة العبد وقد تكون إهلا ومع هذا فإن كثيرا من الناس يظن أن الله إذا أجاب دعاء العبد فإن هذا يعتبر كرامة من الله مطلقا هذا ليس صحيح الله تعالى قد يعطي العبد ما يريده لهوانه عليه قد يحقق طلباته له وفيها هلاكه والعبد المسكين يظن أن هذه كرامة نعم نعم أحيانا تكون كرامة ولكن أحيانا قد تكون إهانة أحيانا تكون الإجابة عطاء وأحيانا تكون بلاء كيف أعرف كيف أعرف هل إجابة الله لدعائي كانت كرامة أم إهانة ما الضابط الذي يبين لي أن إجابة هذا الدعاء كان عطية أو أن هذه الإجابة من الله كانت علي بلية الجواب توجد علامة هي التي ستبين لك ذلك يا الله يا الله العلامة هي كالآتي إذا كان هذا الشيء الذي طلبته من الله وأعطاك إياه قد زادك قربا من الله تعالى وزاد في إيمانك، فإجابة الله لدعائك كانت عطاء وكرامة. وأما إذا كان هذا الشيء الذي طلبته قد أبعدك من الله وكان سببا في نقص إيمانك، فهذا يعني أن إجابة الله للدعاء كانت بلاء وإهانة. فلنأخذ مثالا، شخص يطلب من الله وظيفة معينة وأعطاه الله إياها. إذا كان هذا الشخص بعد حصوله على الوظيفة يتصدق من مرتبه ويشكر ربه ويتقن في عمله ويساعد المراجعين، فإذن الله، بإذن الله استجابة رب لدعاء كانت كرامة وعطاء. وأما إذا كان بعد حصوله على الوظيفة ينام عن صلاة الفجر وإذا رجع من العمل نام فتفوته صلاة العصر ولا يلتزم بعمله ولا يؤدي زكاة مالي؟ فهذا الدليل على أن إجابة الله لدعائه كانت بلاء وكانت كانت إهانة و تكن كرامة يا الله يا الله <تصفيق> إخواني الكرام أخوات الكريمات اسمحوا لي أن نبين كيف يكون الوضع الصحيح للإنسان عند الدعاء السنة في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه قرب الكتف ولا يجعل يديه إلى وسط بطنه لأنها لا تليق بالداعي كأنه غير مهتم وايضا يجعل اليد مضمومة إلى بعضها البعض ولا تكون متفرقة هكذا ومن السنة أن يجعل بطن يده إلى السماء وباتجاه الوجه أيضا ولا تكون يده عند الفم بهذه الصورة وأما إذا اشتد الأمر وفي حالة الابتهال الشديد فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يسقط الرداء عن ظهره كما حدث له ذلك في معركة بدر صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله أن يستجيب دعاءنا و يغفر لنا و لكم ختاما تأكد أن ربنا سبحانه كلما ما أتيت إليه أتى إليك بل إنه يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب أنت إليه إن دعوته وتقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا وأنت قربت إليه ذراعاً تقرب إليك باعاً وسيعطيك الذي طلبته من وسيزيدك فوقها من فضله ما يشاء كما عودك دائماً إنه دائما يفتح عليك من خزائنه التي لا تنقطع فقط أقبل على الله وسترى عجب كلمه كلمه اطلب منهم وهو سيعطيك أكثر مما تتصور واستمر بالدعاء حتى لو انقضت حاجتك استمر كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسينه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعات فما سقطنا لأن الحافظ الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يستجيب دعائنا ودعائكم وأن يجعلنا وياكم من مجابي دعوة ألتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة في تعامل جديد مع الخالق الجليل